إخوة الإيمان للقلوب صدأ لا يجلوه إلا ذكر الله ولها أقفال مفتاحها لهج اللسان بحمده ودوام ذكره وإدامة الشكر له سبحانه وتعالى فذكر الله تعالى ذكر الله تعالى جنته في أرضه من لم يدخل جنة الله في الدنيا لم يدخلها في الآخرة وهو إنقاذ للنفس من أوصابها وأتعابها. بل هو طريق ميسر مختصر إلى كل فوز وفلاح طاعن شئت دواوين الوحي تجول إن شئت في السنن والمسانيد والصحاح وجرب مع الأيام بلمسته الحانية لتنال الشفاء إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس بذكره سبحانه وتعالى تنقشع سحب الخوف والفزع. والهم والحزن ينزاح بذكره عن القلوب جبال الكرب والغم والأسى بذكره تستدفع الآفات وتكشف الكربات وتهون على المصاب الملمات زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين ولا غر ولا عجب بل العجب في الإعراض عن ذكره سبحانه وتعالى كيف يعيش الغافلون؟ أم كيف يحيى أولئك الساهون اللاهون عن ذكره أمواتٌ غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون؟ قال طبيب القلوب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج سالكين والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه التصل ومن منعه عزل وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبوراً وعمارة ديارهم التي تعطلت عنه صارت بوراً وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق ومأواهم الذي يطفئون به نار الحريق ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب هو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون الذكر يدع القلب الحزين ضاحكا مسورا ويوصل الذاكر إلى المذكور بل يدع الذاكر مذكورا به يزول الوقر عن الأسماع والبكم عن الألسن وتنقشع الظلمة عن الأبصار